يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء اَلْغَنِيُّ وَالْأَقْرَبُ إِيَّاكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا إِيَّاكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَانَا تَرَى تبعوا لها أن تعبئوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قبيلا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون